بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده, يحسب أن ما له أخلده كلا, لينبذن في كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة طَانَتْ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُقْصَدَةٌ فِي دون ذلك من جهة كلا موقع الطريق الى الله